الرائع والكاظبين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.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 117. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 118. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لمسكم قرحو فقد مس القوم قرحو مثله وتلك الأيام نداو لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء